لقد جئنا اقوم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مضرم ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدي سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم وَلَا وإليه ترجرون ولا يملك الذين يبعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم مَنْ ولئن سألتهم من خلقهم أَنَّ يئِسَكُن وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ